أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم محمد وآل محمد الواجب العقلي وتدعيه الواجب العقلي ما قصدت افاده وجوبه مستقلا بالكلام كوجوب الصلاه والنجو المستفادين من قوله تعالى فاقيموا الصلاه وقوله تعالى تقبلوا وجوهكم انتهينا من الكلام في تقسيمات الواجب. انتهينا من الكلام من بعض تقسيمات الواجب. وقلنا بالأمس المصنف في الخاتمة يقسم الواجب إلى عدة تقسيمات. انتهينا بالأمس. من زيان الواجب الواجب المطلق والواجب المشروط والواجب المعلق والمنجز المصنف اليوم يقسم الواجب إلى تقسيم آخر وهو تقسيم الواجب إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي الواجب الاصلي والواجب التبعي بعض العلماء اشكل على هذا التقسيم وقال هذا التقسيم في الاصول لا داعي له بل لا طائل منه ولا فائدة منه أبدا واشكل أيضا قال الاصوليون من ما قسم الواجب إلى الأصل وأن التبعي لم يتضح لنا على أي أساس قسم الواجب إلى الأصل والتبعي عباراتهم مختلفة فمثلا صاحب القوانين وصاحب المعالم قسم الواجب, الأصل قسم الواجب إلى الأصل والتبعي على أساس اللاقب والدلاله وبعض كالشيخ الاعظم الانصاري عليه الرحمن قسم الواجب الى أصلي وتبعي على اساس الاراده وبعض قسمه على اساس اخر وهكذا فلم يتضح لنا بالضبط اساس خالد تقسيم إلا اننا وتبعاً للمصنف وجريا سلام على عادته ايضا تكلم المصنف وقسم الواجب الى اصلي والى تبعي فما المقصود من هذين الاصطلاحين قال المقصود بالواجب الاصلي هو ما قصدت أو ما قصد المتكلمون المولى إفادة وجوبه مستقلا المولى حينما يتكلم في بعض الواجبات يقصد أن يبين وجوبها مستقلا مستقلا يعني لم يلحظ الوجوب في ظني شيء اخر هذا مع المستقبل مثلا مثلا وجوب الصلاه وجوب الصيام وجوب الحج وجوب الوضوء الى اخره من الواجبات وجوب الصلاه حينما قال تعالى اقيموا الصلاه نحن استفدنا ان الصلاه واجبه من الخطا من نفس الخطاره يعني لم تلحظ الصلاه في ضمن شيء فتكون بالتبع الى ذلك الشيء انما المولى اراد ان يفيد وجوب الصلاه مستقلا دون ان يلحظ الوجوب في ضمن واجب اخر حينما اراد ان يفيد وجوب الوضوء أفاده مستقلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فالآية بينت نفس الوضوء عين الصلاه عين الصيام كتب عليكم الصيام فالواجب الاصلي ما قصد افاده وجوبه مستقلا بعينه بنفسه وليس في ضمن واجب اخر وعكسه التبع التبع ايضا مقصود كفاله وجوبه لكن ليس مستقلا انما بالتبع في ظن واجب اخر مثلاً, مثلا المولى يقول احضر لي اذا كان الماء هناك في مكان هناك ليس هنا المولى يقول لعبده احضر لي كاسا من الماء فلن أحضر لي كاسا من الماء لن يقل له خذ الكاسه من هناك واذهب مشيا على الاقدام الى محل الماء واحضر الماء لن يقل هذا انما قال اريد ماء هذه أريد ماء سيضرني ها بتسرع اليها يجب على العبد أن ينشي إلى ذاك المطر وأن يرجع أيضا ماشي إلى هذا المكان. إذا قال المولى لعبده مرة يقول له اذهب إلى السوق مثلا وركب السيارة أو اركب السيارة واذهب إلى السوق الكدائي ومن هنا من فلان اشتري اللحم مرة هكذا يقول مرة قال يقول لا يقول عذبي إشتري اللحم هذا إشتري اللحم هنا شراء اللحم مقصود يفارق المستقر شراء اللحم أما الذهاب للسوق المولى ما قال الذهاب للسوق ركوب السيارة المولى ما قال ركوب السيارة لكن بالتبع بتابع لأن شراء اللحم يستلزم إما أن يمشي على قدميه الى السوق او ان يركب السياره الى السوق فرطوب السياره الذهاب ماشيا الى المحل الفلاني والى اخره هذا يسمى وجود تباعي لم يقصد إفادته مستقله انما قصد إفادته بالتباع يعني في ازواجه اشتغل نحو اذهب السوق في ظل اشتري لحظ اركب السياره هذا واضح بعد مطلوب إذن الواجب التبعي عكت. الواجب الأصلي الواجب الأصلي ما يقصد إفادته وجوبه مستخد أنه لحينما يقض لي لا ينظر إلى في ظل واجب الآخر لا هي نفس الصلاه عين الصلاه عين الصيام عين الوضوء المولى يقول صم ويقول صلي ويقول اغتسل ويقول توض ويقول حج ويقول خمس الى هذه واجبات اصليه لان المولى اراد ان يفيد وجوبها مستقل دون ان تكون ظلنا يعني في داخل واحد في اخر ذهاب للسوق مثلا حج في ظنه حج في ظنه واجبات هنا يعني بالتبع اركب السياره بالتبع اركب القطار بالتبع, بالتبع او اركب مثلا الباخره هذه كلها سافر للحج المولى ما قال حجه وسافر قال فقط حجه حجه في ظنه واجبات سبعيه رقوب الدابة من ضمن الحج في العاقرين فالواجبات أو الواجب يقسم إلى هذين استقفلوا، الواجب أصلي وواجب تبعي الواجب الأصلي ما يقصد المولى أن يفيده وجوبه بعينه، مستقل أما التبعي فلا، ظل الواجب أخر اذا هذا السباح نحتاج إلى بيان شيء واحد ولم تأتي من هذا المطلب. خب قلتم الواجب التبعي ما أراد المولى أن يفيد وجوبه في ظن يعني بالتبع يعني في داخل وجوب اخر خب إذن هناك علاقة هناك علاقة بين الواجب الأطل المصنوبة وشراء اللحم والواجب التبعي في ظنه خب أنا العد إذا المولى امرني وقال افعل كذا ولن يبين ما في ظنه وانا اعرف ان المولى يريد في ظنه شيء اخر خب كيف عرفت كيف عرفت ان المولى حينما قال اشتري اللحم في ظنه الذهاب للسوق في ظنه المش الى السوق كيف عرفت هذا فهناك علاقه فهناك علاقة بين, بين الواجب الاصلي والواجب التدع الذي في ظنه شو نوع العلاقة ما نوع العلاقة؟ قرات في المنطق أن قرأتم في المنطق الأشياء على قسمين إما ذاتي أو عربي وقرأتم أيضا أن العرض على قسمين إما لازم أو مفارق وفي تعريف اللازم قرأتهم هكذا اللازم هو الذي ينتلع انفكاثه عقلا عن همضوعين. هكذا قرأتهم أما المفارق هو الذي لا ينتلع وإن قد يكون في الخارج غير مفارق لكن عقلنا لا يمنع انفكاؤه عن موضوعه. المفارق مثلا المفارق مثل لون الإنسان، لون البشرة مثل كما يقولون زرقة عين الإنسان. هذا الزرقة عين الإنسان هذا لون مفارق، لكن في الخارج غير مفارق، وإن كان عقلنا يمكن يمكن بالعقل، أما اللازم فهو الذي لا يمكن ان لازم قسموه على قسمين إيه. قالوا اما لازم بين او لازم غير بين واللازم والبين قسموه ايها الى لازم بين بالمعنى الاخر ولازم لازم بين بالمعنى الاعم دعوه للاقصى مثل كلامنا في البين اللازم والبين بالمعنى الاخر والمعنى الاعم اللازم البين بالمعنى الأخاذ هو الذي هو الذي إذا ذكرت الملزوم حضر اللازم لا نحتاج إلى أكثر من هذا ذكر الملزوم يستلزم منه حضور اللازم مثلا مثلا إذا واحد ذكر لخبة من الالفاظ وقال جبل أو قال مثلا أسد او قال الى اخره ذكر اللفظ ذكر اللفظ اللفظ ذكر اللفظ لوحده يكفي في معنى اللفظ فذكر الملزوم يحضر معه اللازم وهذا لا يحتاج الى اخر من هذا فقط تصور احدكما تطور الملذوم طريق لتصور اللازم ذاك الملزوم فذكر الله طريق فقط ذكر الله طريق لحضور المال هذا رجال بالأخار أما اللازم بين الأعاد فنحتاج إلى أكثر من هذا نحتاج إلى تطور الملزوم نحتاج إلى تطور اللازم نحتاج إلى تطور العلاقة بينهما يعني النسبة بين اللازم والملزوم إذا تصورنا هذه الأمور الثلاثة أنا إذا نجزم ونعتقد بالملازمة، بي. مثلا مثلًا، إذا واحد قال إذا واحد قال اثنان اثنان أو قال أربعة إذا قال اثنان أو قال ثمان اثنان وثمانية قال أنا حتى أعرف 12 الاثنين 4 8 2 احتاج ان اتطور الاثنين اولا واتصور الثمان من جهه ثانيه وقد احتاج ان أتطور الاربعه ايضا واتصور العلاقه بين الاثنين واربعه واربعه وثمانيه واثنين 2 ثم اجزم ثم اجزم بأن الاثنين نصف الأربعة أو ربع ثمانية فهنا في البيين الأعام ما يكفي تطور طرف بخلاف الأخاء في الأخاء تطور اللفظ كارفي حتى يحضر في ذهب المعنى ذكر الله كارفي ليحضر المعنى أما هنا في البيين الأعام ذكر الله لوحده لا يكفي تطور طرف لا يكفي بل لابد أن من تطور الملزوم وتطور اللازم وتطور النسبة بينهما اذا هم الأمر توفرت أستطيع أن أجبل بالنتيجة وهي الملازمة بين هذا وذاك إن مصنف يدعي هنا يدعي هنا أن العلاقة في الواجب التبعي العلاقة بين الواجب الأقلي والتبعي علاقه لازم بين بالمعنى العام وليس الاخر انا عندما ما هذه المقدمه الطويله حتى اصل الى هذه النتيجه المصلح يقول حينما ذكر الواجب الاقلي لم يقل اذهب الى السوق مثلا لم يقل اشتري اللحمه واذهب الى السوق واركب لم يقل هذا انما فقط طالع اشتري اللحمه او أحضر الماء فقط هذا فانا كيف اعرف ان هذا يستلزم المشي على قدمي الى السوق ركوب السياره ركوب الدابه كيف اعرف هذا يقولون هذا لازم بين بالمعنى الاحد يعني احتاج اتصور شراء النحمة واحد واتصور الطريق إلى شراء اللحم وأتصور أن شراء اللحم من هناك يستلزم مني أن أمشي إلى ذاك المكان، فالواجب التبعي هناك في ضمن الواجب الأصلي هناك الواجب التبعي العلاقة بينهما علاقة بين بالمعنى أعايم وليس الأخار لأن الأخار يتبع بمجابة لكل منهم ما عن هذا المطلب الثبعة وإن كان طويلاً عليه تضع هذا المطلب خاله قال الواجب الأصلي والثبّع بقي ما كملنا بلا عبارة المعلم ما قرناها بلا هذا قررنا إلى فقط المعلق والمرجز قلنا بالأمن المعلق ومر الواجب قلنا بالواجب الواجب مر وجوده متقارن متقارن في زمان واحد مع الواجب إذا كان زمان الوجود وزمان الواجب واحد قلنا بالأمن هذا يسمى الواجب المنجل لأن وجوبه الآن وواجبه الآن أيضا اما إذا كان زمان الوجوب مختلف عن زمان الواجب زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب فيسمى الواجب المعلق لأن الواجب أدره معلق على شيء مثلا معين قال لا شك ان الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شان الواجب المطلق قلنا بالأمسان الواجب المشروط قبل توفر شروطه لا يكون فعليا إنما يكون فعليا بعد تحقق الشرائط فإذا تحقق الشرائطه أصبح فعليا من هذه جهه اثاره الواجب المطلق في الفعليه قال لا شك ان الواجب المشروط التفت بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعلي مثل شنو شأن الواجب المطلق فيتوجه التفليس فعلا للمكلف ولكن فعليه التفليس تتصور على وجهين الحاله الاولى ان تكون فعليه الوجوب مقارنه زمانا يعني زمان الوجوب وزمان الواجب واحد لفعلية الواجب بمعنى ان يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ويسمى هذا القسم الواجب المرجز كالصلاه بعد دخول وقتها فان وجوب الصلاه بعد دخول الوقت يكون فعلا يتعلق الوجوب في للمزيد و الواجب الان ايضا اداء الواجب ايضا بعد دخول الوقت يكون قال والواجب وهو الصلاه فعلي العباد الثامن أن تكون فعلية الوجوب سابقه زمانا أن تكون فعلية الوجوب سابحة زمانا على فعلية الواجب يعني زمان الوجوب قبل زمان مثل الحج الحج يتعلق في ذمتي إذا استطعت من الآن وجبه في رقبتي اما الواجب إذا لا الواجب بعد تقريبا شهر من الامر قلنا بالقدس قلنا الوجود هو الحق الشرعي أما واجب فهو نفس المقبول به وله تعبير يقول البعض هل واجب مصادر مؤديه ام الوجوب نفترض تصلي حينما ما صلي هنا ماده وصيغه ماده هذه الصادقه صلي هي مادة اي ماده تفيد نفس الوقت نفس عاله صلاه اما وجوب الصلاه لا من صيغه صلي وهي صيغه في الامر يعني كلمة كلمه صلي يعني الواجب من الماده الواجب من الماده من الوجوب من يعني آخر. ان تكون فعليه الوجوب سابقه زمانا على فعليه الواجب سيتاخر زمان الواجب عن زمان الوجوب ويسمى هذا القسم الواجب المعلق لتعليق الفعل لا وجوب الفعل الوجوب للحزم الان في ذمتي بعد الاستطاعه إنما المعلق نفس الواضح مو الوجوه, الوجوه من العنفعي يعني استطعته بعد وإذا استطاع الإنسان بعد رمضان تعلق الحج في رقبة أشهر الحج بعد تعلق في رقبته أما نفس الحج يعني نفس الذهاب للحج الوقوف بعرفة وبعض الوضعية في الأفعال هي فالواجب هو المعلق يعني الأفعال المعلّقة أما الوجوب فهو فعل من الآن فزمانه الآذق على زمان الواجب هذا ويسمى هذا القسم الواجب المعلق لماذا؟ لتعليق الفعل لا تعليق وجوب الفعل على زمان غير حاصل البعض لتعليق الفعل على زمان غير حاصل بعد كالحج مثلا فانه عند حصول الاستطاعه يكون وجوبه فعلي كما قيل ولكن نفس الواجب ولكن الواجب معلق على حصول الموسى بن الحج فانه عند حصول الاستطاعه وجب يعني الوجوب وجب الحج ولذا يجب عليه على المكلف إذا استطاع الآن أن يهيئ المقدمات يا مقدمات من مثلا من الإحرام من الدار من الراحلة يؤمن مؤونة عياله إلى آخره أن يهيئ المقدمات ويهيئ الذاد، ويهيئ الراحلة حتى يحصل وقت الحج وموسم الحج ليسعله المكلف في وقته المحدد له. فقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين. هذا البيع الفضولي، البيع الفضولي, الفضولي في ماذا؟ في الوجود، في الوجود. لا، البيع الفضولي ليس في الوجود. البيع الفضولي غاية ما في نحل، نقمة. نقل وانتقاء. إن أجاز مالك العين إن أجاز مالك العين نسأذ مدعنا واجبا. يعني أصبح نقل انتقاء فقط. وإن لم يجز فلا لم يكن نقل انتقاء. ما مر بخلو في هذه النقطة. وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين. الأول في إمكان الواجب المعلّف والمعروف عن فاحد الفصول القول بإمكان الواجب المعلّب ليس الواجب المعلّب كما قلنا بالامس بل بوقوع الواجب المعلّب قال بإمكانه ووقوعه هذا القول والقول الثاني والأكثر على استحاله الواجب المعلّق. ما معدى الواجب المعلّب وهو المختار عند البصنين وسنتعرض له إن شاء الله تعالى في مقدمه الواجب مع بيان السر في الذهاب الى انكاره ووقوعه وسنبين ان الواجب فعلا في مثال الحاج الواجب الواجب هو السيره والتهيئه للمقدمات واما الحج نفس اعمال الحج وجوبها لبيح ذاك واما نفس اعمال الحج نفس اعمال الحج مو فقط الواجب معلق بل حتى وجوبها معلق على راي الاكثر طبعا اما على راي وصول فلا وجوب الحج من الان موجود اما افعاله متاخره من قال استحاله يقول له الواجب الان هو افعال المقدمات فقط كيان في في, في ذمتي أما الحج وجوده لن يحرم مو فقط الواجب معلق على الموثل بل حتى وجوب الواجب معلق على الموثل هذا إباحاً إن شاء الله فوجوبها مشروط بحضور الموثل والقدرة على في الغمانين والثاني في أن ظاهر الجملة الشرطية في قولهم إذا دخل الوقت فطلقين قلنا بالأمن هل أن الشرطاء شرط للوجوب؟ أم هو لا شرط للواجب إن كان شرط للوجود قال فلا تجب الصلاة في المثال إلا بعد دخول الوقت أو لا إنه شرط للواجب فلأنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا على دخول الوقت في المثال وأما الوجود فهو فعلي مطلق من الآخر وبعبارة أخرى هل أن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء يعني هيئة الفعل خير تفعل أو أنه شرط لمدلول المادة مادة في الأمر في الجزاء هذا تعبير آخر عن الوجوب والواجب كما قلنا هيئة يعني الوجوب ما عن الواجد. وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان البعض يقول هذا الشرط تعلق هذا الشرط متعلق بالوجود او بالواجب مختص بالزمان لماذا لان صاحب الفصول قسم الواجب الى المعلق والمنجذ على اساس الزمان هكذا قال صاحب الفصول جاء الى الواجب المطلق قال الواجب المطلق اما زمانه منجد او زمانه معلق هكذا المصنف يقول. المصنف يقول قولنا أن الشرط شرط للوجود أو شرط للواجب هذا مو مختلف لشرط الزمان حتى غير الزمان مثلاً, مثلا حينما نقول في الحديث لا ثلاثة إلا بطهور يمكن أن السؤال طهور يعني شرط الوضوء شرط الوضوء متعلق بالواجب لو متعلق بالوجوب مثل حينما نقول يشترط القبلة يشترط الثاثر شرط القبلة شرط الثاثر للواجب أو للوجوب فقولنا شرط الواجب شرط الوجوب مختص فقط ببحث الزمان لا حتى في غيره أيها قال المصنف وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان كما إذا قال المولى إذا تطهرت فصلي يمكن نقول هنا إذا تفهَرْتَ فصلي هذا فصلي شرط الوجوب لو شرط الواجب فعلى القول بظهور الجملة في رجوع الخير إلى الهيئة أي أنه شرط للوجوب يكون الواجب واجبا مشروفا فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشر، وعلى القول بظهورها في رجوع الفيدي إلى المادة، أي أنه شرط للواجب يكون الواجب واجبا معلقا، فيكون فعليا، فيكون الوجوب شنو أكتب على هنا؟ لا غلط الواجب غلط لا، فيكون الوجوب فعليا، اللي عنده مكتوب واجب غلط. يكون الواجب واجبا مطلقا. صحيح صحيح. نعم الواجب لا. في إديا قبل خصول الشرط. لا شفوا نقل عباره. وعلى القول بظهور بظهورها في رجوع القيد إلى الماضي أي أنه شرط للواجب. يكون الواجب واجب مطلقا. مو معلق شخن. مطلقا. فع سيكون الوجود فعل الله قبل حصول الشر. أنك بقى في قدم الصبر الكتاب. سيكون الوجود فعل الله قبل حصول الشر. أما الواجد هو الذي يعلم. الواجب هو, هو المعلم. إذا الواجب معلم، سيكون فعل. شو نيجي تمسك؟ لا فيكون الوجوب فعلي صحيح نعم صحيح صحيح هذا فيكون الواجب واجبا فيكون الواجب واجبا معلق صحيح هذا ويكون الوجوب فعلي <تصفيق> معلق هاي العباره غلط بعض من فك عندكم مكتوب صحيح او لا معلقه مكتوب صحيح الاجابه انا حبيت عايز القراءه من رساله انت سؤالنا ثبتوا سؤالنا قلنا قلنا اذا اذا اذا قلنا اذا مثلا قال القائل اذا دخل الوقت فصلي هذا هذا الشرط إذا أخذ الوقت شرط لماذا؟ شرط للواجب أو شرط للوجوب؟ إذا كان الشرط شرط للواجب فالوجوب فعل. إذا كان الشرط شرط للوجود لا فالوجود مو فعل. الوجود معلق. واضح المقصود إن عبارة احتمال فيها خطأ مطبعي. شوفوا قاله قال فلا يجب تحصيل شيء. من المقدمات قبل حصول الشرط وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادة المادة عبارة أخرى عن الواجب، هو يقول أي أنه شرط للواجب؟ صار واضح إذا الشرط القيد شرط للواجب، فالوجود بعدها وشهو يصنع الوجود فعل مطلق عن هذا الوجود قال يكون الواجب واجب معلق صحيح لان الشرط شرط للواجب فهو الذي يعلق فيكون الوجوب بعد ما يكون الوجوب معلق بل يكون الوجوب فعليا هذا حصول الشرط في الدين ان الله لا لا حنا حنا على قول الأول بوجود دون في الذي في بلا حياء جيل أنما هو شكل الوجود صحيح هو نقول لوازيو واجبا مشروطا صحيح ما قد بجيبان ما قالين بجيب وجيب مشروطون هو نقول واجبا مشروطا وهذا يعني هذا الشيء الأول يكون واجب واجبا مطلقا لأن هذا الوجود مقابل ينير لها الوجود يكون واجبا واجبا مشروطا. فعلى الاخراء من أول شيء، تخرف على القول، على القول، على القول. نعم. القول للناس يجيب جيد. الوجود. صحيح. جيد. يكون واجب واجبا مشروطا. صحيح. فلات إذا, فلات كان فلات كان إذا كان القيد، إذا كان القيد فالواجب المسروق صحيح مسروق مالي وهم يعني حالي في هذه هذه في حالي حالي حالي حالي حالي هو صحيح حالي حالي حالي حالي حالي الواجب واجبا مطلق. مطلقة حالي حالي حالي حالي اي انه شرط للواجب يكون الواجب موثبا مطلقا ويكون الوجوب فعليا قبل حصول الشر يكون نقول احنا عباراتنا في يكون الواجب واجبا مطلقا يكون حري في شقي اولى لا اذا كانت العدله الاولى صحيح انا لا اخترت اذا وعلى القول بظهورها في رجوع القيد الى الماده اي انه شرط للواجب يكون الواجب واجبا ما <تصفيق> شيخنا شرط شيخا شيخا تغير هذا ما نقول يكون الوجود وجوبا مطلقا في التعريفات نعم او في شيء ثاني انا ما اعرف بس لازم نغير بعض العبارات لان قيدنا إذا, اذا كان الشرط للوجوب فالواجب مطلق اذا كان الشرط للواجب فالوجوب مطلق في كده في الحاله كان ف الى اذا قلنا اذا عرف ارجعنا للوجود فيها يعني عايش وجود واجب مشروط نعم اذا كان الوجود واجبا مشروط <تصفيق> إذا كان الوجود واجب المكفوف وجود مكفوف فالواجب يكون لا من المكفوف. لأن إذا كان الوجود مكفوف فالواجب يجب تحقيق لا لتحصي مقدماته. <تحقيق> <تحقيق> <تحقيق> نعم. إنما يعني شيء موجود. جمل وجود وعري وعي. نعم. إنما أنا هذا يعني هذا القدر يرجع إلى الموجود. نعم. في هذه الحالة. نعم. مطلوبان. ماشية مطلوبان من واقع. فذا أقول لا شيء ده راجع للموجب. ما يكون الواقع سيدنا. اذا ما أحد يجيب نحن إذا واحد إذا تكلم دخل الوقت بقى. هنا سالنا هذا السؤال هذا أي راجع لنا؟ راجع الواجب لو راجع للهيئة. في عبارة أخرى راجع الواجب للمؤسسة أو راجع للوجود عن الهيئة صحيح خب إذا قلنا راجع للوجوب يعني وجود هذا هذلاء يوفر الشار وجود في المكان موجود صحيح إذا وجود ما موجود لنلاحظ كيف يكون واجب غير موجود لأن الواجب متعلق على الوجود إذا في رقبة موجود ما هو بالفتك على الواحد؟ نعم. إذا ما أتى الفتك، ما يعني فقط يعني أقول أنهم نعم. هو قال إنه هو شرط للبجود. ما بعد هو قال ما قال يقول واجب واجب المشكور ما عليه هذه ما إذا إذا يقول إذا المكلف يقول الشرط للوجود فالوجود مشكور أولاً. هي ما بعدها يقدروا يقولوا كلام فيه واجب الكلام فيه لا لا لا لا شوفوا اذا كان سيدنا كان يوجد مشروع فرق ان واجب اذا لم يكن يوجد لم يكن واجب اصلا ليش لان الواجب طلع من دليل نفسي إذا صار هناك خطاب وجود، أما إذا وجود ما موجود، فلا يتعلم الواجب. صحيح؟ فاذا صار الوجود هو المشروع بدخول الوقت من بعض او لا يكون الواجب هو المشروع. هذا لا كلام، إنه ما الكلام بنعكس. لو كان الواجب هو المشروع، اشتراط الشرط الواجب هل يجعل من الوجود مطلق؟ أو إذا عمله هذا محلّ الكلام إذا كان الشرط شرطه الواجب يعني كيف يعمل الواجب معلّق مثل الحج في علمه معلق على النوتين يعني أذار الأسعار يعني الواجب أما نفت الوجود في إذا لمهو معلّق الوجود في نفسه هذا الكلام في العبارة هو خطأ موجود يعني اذا المولى قال اذا دخل الوقت فصلي وقلنا هذا الشرط مربوط بالوجود فالوجود صار مخيل وشرط بالوجود المخيل الا الوجود مشروط فالراجل كذلك الاقسام انما الكلام بلعث لو كان الواجب هو المعلق هل الوجود معلق ام اجبار هذا محل البحث ما ادري واضحه عندكم او لا مين لا لا الشيخ السؤال كان لا. السؤال كان من عباره قائله الخطا في العباره مو صحيح اختلفوا على لا في, في العباره فعلا. العبارة هنا فيها خطا بمن شيء ولذا بينا صحح الخطا اذا كان الشرط للوجوب فمتى ما كان الوجوب مشروط فمن بعض أولى يكون الواجب مشروط أما لو كان الشرط بالواجب فإن الحجم على الآن فإن الحجم معلّق على حطول الموجود إذا استطعته الآن فهل الوجوب معلّق أمّا؟ أمّا؟ المطني يقولون له إذا كان الشرط شرط الواجب فيكون الوجوب مطلق. يعني عبارة أخرى فعليك أما لو كان المشروط هو الوجوب فالواجب كذلك ألا يكون المشروط اذا كان يجب ان يكون هذا المكان مثل المكلف المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان في رجوع المكان إلى الهيئة أي أنه شرط المكان مثل وين المكان لا نحن قلنا من فوق من فوق الآن. فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة أي الصيغه أي الوجوب عبارة خبرة. أي أنه يعني الشرط شرط شرط للوجوب واضح هذا. إذا كان الشرط شرط للوجوب إذا كان الوجوب مشروط يكون الواجب أيضاً واجباً مشروط صحيح؟ اذا كان الواجب مشروط فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشر. هذا واضح. هذا ما تصحق فيه، وعلى القول وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى الماضي. أي أي أنه شر الواجب. ماذا عن الواجب؟ خفّح الكفتو. الكفتو، يكون الواجب واجباً يعني الواجب ولا مشروف صحيح، معلق أو مشروف بمعنى واحد يكون الواجب واجباً خذ خطران، إذا كان الواجب معلق الوجوب أيضاً معلق مثلاً يقول الله قال، فيكون الوجوب مفعلّي له حتى قبل أقول الشعب على <تصفيق> الحال، أما الوجوب خلال فيجب إذا كان الوجوء مسحي على فيجب تحصيل المقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط في موضوعها وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتاخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة سؤال في الاصول الكفائجي هل القيد راجع للهيئة أو راجع للمادة عبارة أخرى هل القيد راجع ik wil je niet